قال ابن تيمي رحمه الله فهذا أصل تجب معرفته وها هنا أصل أخر وهو أنه ليس كل عمل أورث كشوفا أو تصرفا في الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورث كشفا وتصرفا فإن الكشف والتصرف إن يكن مما يستعان به على دين الله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا وقد يحصل ذلك للكفاق من المشركين وأهل الكتاب يعني إيه ممكن واحد ييجي يقول إيه أنا شفت النهاردة رؤية شفت إيه شفت إن البيت ده هيقع والرجل ده قاعد تحته خلاص فاطلعت قمت منهم رح تجارع على اهل البيت طوله يا جماعة البيت ده انا شفت ان هيوقع يمشوا منه دلوقتي مفهوم فالناس مرضوش يمشوا يا جماعة مشوا منه فين وفين لما مشوا منه خلاص فعلا البيت ايه البيت وقع فالناس بقى الله المستعى خلاص ده, ده يتعمل له بقى ده مش ضريح ده يتعمل له ايه ده ليتعملوا شركة أضرحة مفهوم؟ آه هذه من الفتن فإذا قابل هذا الجهل يقع هنا بقى كل شر ولما يموت ممكن يعملوا له أضرحة و... إلى آخر فييجي يقول لك دي كرامة لا هذه ليست من أمور الكرامة هذه المسألة مسألة الرؤية شفت رؤية وطلعت طلعت زي مهية وكلام ده فيغره الشيطان انها ان هذه كرامه من الله والله كذا والله يحبك وهو الى اخره هذه لا يستلزم لان انظر يوسف عليه السلام حينما فسر الرؤيا بان سيحدث مجاعه وسيحدث كذا وسيحدث كذا فيوسف فسرها اعملوا كذا وكذا وكذا عشان ايه ما تحصلش المجاعه دي مين اللي شاف الرؤيا اصلا الملك كان كاف صحيح ولا لا؟ الملك كان كافرة مفهوم؟ فلذلك ابن تهمية بيقول ايه؟ افهم المسألة دي؟ يقول ايه؟ وقد يحصل ذلك لإيه؟ للكفار ومن المشركين وأهل الكتاب قال وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنة وأولئك أصحاب النار يبقى لا يستلزم من دينك حضرتك ايه؟ خلاص بقى صاحب كراماته ومش عارف ايه الكلام ده لا هذه ليس لها شأن بهذا ده واحد فهمت المسألة كده؟ لأن هذا إذا قابل, إذا قابل جهلا من الشخص مفهوم؟ وقابل جهل الناس مفهوم؟ هذا يقع شرور عظيمة جدا بعد كده الناس ممكن يغطرون فيه مفهوم هيروح يقول له بقى ابن هينجح ولا لا يا عم فلان الشيخ هو بقى لا شيخ ولا حاجه بس ايه خلاص اللي هو البيض هيقع البيض وقع بعد كده بقى خلاص المساله انتهت ابن هينجح ولا لا هي تولد ولا مش تولد؟ طب هتولد ولا مش هتولد طب هتولد ولد ولا ولا انثى طب دي هتتجوز ولا مش هتتجوز طب ابن هيشتغل ولا مش تتجوز؟ خلاص بقى اله مفهوم لذلك ايه كانت فتنه مين للشخص ده ان مرسلنا قتي فتنه له إذن ممكن أن الله يسوق الفتنة لهذا الشخص اختبارا وامتحانا طب لو فيه علم الكلام ده اللي أنا بقوله سمعوا الناس وإنتوا بلغتوه للناس لو فيه علم وحصل المسألة دي الناس هيقولوا إيه إيه المشكلة اللي فيها زيك زي أي واحدة هذه ليس فيها أي شيء حتى لو فيها قرامة مفهوم؟ هذه لا تنفع لا تنفع إلا أنت فقط لذلك الكرامة لابد لها من شرطين المعتزلة لا يقولون أصلا بشيء اسمه كرامة مطلقا مفهوم لا يكون بشيء اسمه اسمه كرامة المعتزلة لأن الكرامة فعل من الله بالعبد فعل من الله دي بالعبد صحيح هذا الكلام وهم أصلا ينكرون خلق أفعال الله العبد فهمت كذا الصوفية بقى حدث ولا حرد كل شيء كرامة عايز تعرف ايش بقى اقرأ كتاب الشعراني طبقات الشعراني الكبرى وطبقات الشعراني الوسطى وطبقات الشعراني الصغرى مفهوم؟ فلان الشيخ الصوفية كان له من الكرامات ويعدله بقى ثلاثين أرابعين كرامة يقلفها من دماغه مفهوم؟ ده كان الشيخ الإمام الفلاني صاحب الطريقة الصوفية كان في عام الحج كان بيخطب الجمعة وفي نفس الوقت كان على عرفات دي ايه يقول له دي كرامة طبعا الصفية جهلة مغفلين الله اكبر ومش عارف ايه والكلام ده كله مفهوم واحد تاني كان على المنبر فاشار الى رجل قال ان قلبك فيه بغض لي فانت ميت الان مفهوم فمد يده من على المنبر فاخذه من اخر المسجد ده ايه دي بقى ان شاء الله مفهوم؟ شوف انت افحس ان افلام كارتون يعني تكرأ كتاب الشعراني ده تحس ان انت ايه فتحت قناة كارتون مفهوم؟ واحد مش عارف شيخ مش عاجبه واحد رح ما صلف عليه التمساح مفهوم؟ ده بقى شيخ ولا رئيس جنيد الحيوانات مفهوم؟ شوف حاجات تسمح حاجات والله تضحك حاجات غريبة جدا طب فين بقى أسانيد الكلام ده؟ هو ما مفيش حاجة اسمها أسانيد هي الطائف ادماجه حاجة كرامة خلاص انتهت المس مفهوم؟ وتسمع بقى حاجات مش عايزة أقول لكم حاجات يعني الله تمستعب مفهوم هذا؟ الكرامة لابد لها من ايه؟ من شرطين، هو فيه شيء اسمه كرامة ولا لا؟ اه نعم فيه فيه، لابد لها من شرطين، الشرط الأول صحة الإسناد صحة الإسناد الكلام ده صحيح النسبة ولا لا؟ يعني مثلاً وهز إليك بجذع النخل كرامة ولا لا؟ كرامة امرأة في المخاض، ما تضارش تشيل كباية في مخاض الحمل، ما تضارش تشيل كباية تهز نخلة لكن هذا ايه هذه كرامة الله صحة الإسناد ولا لا هذا قرناء وقرآن مفهوم اتنين صحة المعتقد هذه ماريان عليه السلام مفهوم هذا الكلام طيب حينما والآية دي دليل على أن المسيح عليه السلام إنما ولد في الصيف مش في الشتاء هم بيعملوا عيد ميلاده فين عيد ميلاد الرب بتاعهم يسوع مفهوم بيعملوه في الشتاء خلاص خلاف بقى بينهم او بين البروتستانت وبينه وبين الكاثوليك خلاف بينهم في 25 ولا 20 ولا 30 مش قصتنا دلوقتي مفهوم هيقول لك يعني بيعمل... طب بيعملوه في عز الايه الشتاء طب هنا الايه الرطب ويزليك بجدع انت سقط عليك رطبا الرطب ده في الشتاء لا فهمت كده هذه كرامه لمريم عليه السلام اذا صح الاسناد بالقران صح الايه صح المعتقد مفهوم هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام هذه عليها أمور كثيرة جدا شوف صلاح البخاري من حليث عمير الدنيبش قال صلينا العشاء فذهبت وأنا وصاحب وصاحب لي بعد العشاء مفهوم وكان الليل ظلاما حالكا شوف ما تشوفش حتى وكان كل مننا معه عصى دا كانت عادة العرب عادة عند العرب ان واحد ينشي باي بعصايا يعني دا عادة عند العرب الجماعة الجهلة يفضموها ايه لازلافة أصول الفقه يظنها يظنها السنة هذه عادة عند العرب ليست سنة عبودية قال حتى إذا افترقنا خلاص هل يفترق بقى دبيتي ودبيتي السلام عليكم من فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى إذا افترقنا أضاءت كل منا له عصا كأنه ما ماشي تكشاف كده العصاة بقت ايه بقت كشاف نور مفهوم ولغاية ما وصل لغاية البيت كراما لا طيب صح الإسند؟ صحيح البخاري اتنين دول صحاب المعتقد صحيح دول الصحاب الله عز وجل الله قال فإن أمنوا مثل ما أمنتم به جعلهم مقياسا للإيمان مفهوم إذن في كرامة لكن إيه إذا ثبت بأمرين صحة الإسناد صحة صحة المعتقد فهوم ابن تيميب يقول لك إيه يقول لك وصاحب الكرامة وصاحب الإيمان الذي يحدث له كرامة إنما تكون له كأنها معصية لا يظهرها يعني شوف مثلا العبد المؤمن المضع الإخلاص المتابعة شاف مثلا شيئا كرامة مثلا من كرامة الله له مفهوم؟ ما يقولها لأنه يخشى عن نفسه يخشى عن نفسه الفتنة يخشى عن نفسه الرياء مفهوم هذا الكلام؟ فهذا صاحبها طيب اتنين قال ابن الزيمية رحمه الله كلمة دي جميلة جدا ابن الزيمية في كتاب الفرقان بين أولاء الله الرحمن وأولاء الشيطان قال وقد يعطي الله كرامة لعبده أراد الله به خيرا وتثبيتا ويكون غيره أشد منه إيمانا يكله الله إلى إيمانه ولا يريه كرامه وهو أحب إليه مما أعطى الكرام شوف بقى يعني في اتنين في واحد مثلا لسه دخل في التوبة جديد ومش عارف إيه محب للدين وإلى آخرة فأراد الله به خيرا توفيقا فممكن إيه ها؟ يسبته بشيء مثلا يشوف مثلا كده كرامة طيبة يحس بإيمان طيب يسبته يرى شيئا مثلا ما. فهذا تثبيتا إيه له وقد يكون غيره أشد منه إيمانا وأحب إلى الله عز وجل ولا يريه كرام وهو أحب إليه لما وكله إلى إيمان ابن الثامي وليباه قال فإن النفس تحبوا منها الكرامة النفس تحب أن تشوف كرامة صحيح؟ انت كده تحب إنك من نمت أن تقيت أم من نوت كده شو حس أن كنت دخلت الجنة وخرجت من العرف إيه وشفت النجع والسلام وشعارف دخلت البيت بتاعك البلد كلها كالظلمة دخلت لقيتها راح تمناورة مش عارف إيه الدنيا كلها عندها المياه مقطوعة مفهوم وانت بتفتعل عنفية المياه عندك انت بس عامل الله خط من مفهوم؟ والدنيا كلها مقطوع عنها النور وانت بس بيتك اللي منور مفهوم؟ النفس تحب دي خلاص؟ بركات الشيخ ومش عارف ايه والكلام ده حتى لو انت مثلا دخلت بيت واحد الدنيا النور, النور مقطوع او ما تخش النور روح جيل معين النور جيل مش بيتك انت يعني ده جيل بيتك والغيرك يعني الحي كله يعني مفهوم؟ يقول لك اه شفت الشيخ اول ما وصل النور حصل مفهوم الكلام؟ ولو دخلوا لقى النور موجود ورح النور قاطع هي أقدام ده شرك ده, ده شرك يا جماعة هذا ايه هذا شرك لأنه يعتقد فيه الضر اقفة مازل مسألة تعلم الناس ده مش تفرح حضرتك ان بيقولوا لك ده, ده النور مش عارف جيه على أديك والمي على أديك ومش عارف ايه الكلام ده ده انت راجل بركة وتفرح تقول لهم أنا لا أملك ضر ولا نفعل هذه بمشيئة الله هذا بقدر الله ان شاء أتى بها وإن شاء لم يأتي بها فهمت المساء لأن إنت لو سكيت إفرد دخل زي ما النور جه لا أتخش ونور يقطع هتقول لهم إيه بقى تقول لهم بقى هنا بقدر الله وبمشيئة الله والأولى كان بمشيئة الله يعني مش بمشيئة الله فهم فالنفس تحب منها لإيه تحب منها الكرامة خلاص؟ والله يريد منك الاستقامة شوف كلام من ثمية جميلة ازاي والله يريد منك يريد منك الاستقامة فإن ثبتت النفس على الاستقامة فهي من الله أكبر كرامة جميلة صح من ثمية كذلك كلام جميل الشيخ عبد العز الرجحي ذكر الكلام ده في العقيلة التحوية مع زهوش ابن على فكرة <تصفيق> شوف الكلام الجميل يقول ايه ان النفس ها؟ تحب منها الكرامة وان الله يريد منك الاستقامة كل شيء بقى حضرتك بقى عايز لي مش عارف ايه وتشوف انت دخلت فين وعملت ايه والدنيا نورت والمياجات و... لا والله يريد منك الاستقامة فان ثبتت النفس على الاستقامة فهي من الله اعظم كرامة شفت بقى اعظم كرامة ان انت ايه تبقى ثابت على المنهج الى ان تموت هي دي أعظم كرامة من الله بك لأن ده توفيق لأن هذا إيه هذا توفيق من الله بك أنك ثبت إلى أن تموت ذلك الملائكة أسراً ذكره الكرطوب في كتاب التذكرة قال فإن الملائكة إذا أخذت عبد الله المؤمن شوف قالوا إيه كيف نجى كيف نجى يعني شوف الفتن والشهوات والشبهات والدنيا وكل هذه الأمور وهو خرج منها سابت سليم إلا من قد الله يقول سليم الملائكة تتعجب تقول إيه كيف نجى فهي من الله أعظم إيه أعظم كرامة لأن هذا اسمه التوفيق هذا اسمه التوفيق المعتزلة ما عندهمش المسألة دي ما عندهمش المسألة دي إن سبت على المنهج هذه أعظم كرام من الله إن سبت على العلم الشرعي هذه أعظم كرام هفهوم فمش مسألة الكرامة أن أنت تشوف وترى لا أعظم كرامة أن تثبت على, على المنهج أفهم ذلك الإمام أحمد كان في مجلس يوما فقام أحد الـ الـ الـ الأصحاب الإمام أحمد فقال له يا إمام إني رأيتك في الجنة لأنني أشوفتك في الجنة طب ولو واحد قال لك أنني أشوفتك في الجنة الله المستعان يا فلان ما بقيتش تصلي ليه مخلاص منتهى سلامة أصلي ليه بقى أنت دخلت مرعى الجنة مفهوم؟ لا افهم اللي ما أحمد قال له إيه؟ قال أما وجد الشيطان احمق مثلك يوسس له شوفي الكلام شوفي المسألة شوفي يدفع عن نفسه إزاي؟ يقول له أما وجد الشيطان احمق مثلك يوسس له الشيطان ما شفش حد وعد زيك ماذا أحمق مثلك؟ قد بالك ممكن يكون الكلام؟ الرؤية؟ رؤية من الله عز وجل صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من بشارة المؤمن الرؤية الصالحة يراها أو ترى أو ترى لك لن أحمد عايز يعمل حاجة أراد شيئان الأمر الأول أن يعلم الناس اتنين أن يدفع عن نفسه العجب أما والد الشيطان أحمق مثلك يوسس له مفهوم فدفع عن نفسه دفع عن نفسه هذا العجب مفهوم أضف إلى ذلك يعني شوف ابن ثامية بيقول إيه؟ مجموع الفتاوى قال مع أن من الصحابة من بشر بالجنة وهو حي بين أظهرهم كانوا بعد البشارة بالجنة أشد تعبدا مما كانت قبلها ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذه البشارة موقوفة على أن تمت على ما أنت عليك فهمت المسألة كذا؟ إذن النبي عليه الصلاة يبشرهم بالجنة قال بعد البشارة كانوا أشد تعبداً عمر بعد البشارة يقول لحزيفة هل سماني رسول الله لك من المنافقين؟ فهمت المسألة؟ إذن بعد البشارة شد تعبداً ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذه البشارة لابد لها من إثبات شروط انتفاء موانع إثبات شروط إنك تثبت على ما أنت علي فهمت؟ لأن من الصحابة من كانوا صحابة وارتدوا بعد موت النبي محمد وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في حرب الرئة حرب الردة فهمت المسألة جدا؟ فنسأل الله السلامة العافية والسبات لذلك ابن الثانية بيقول إيه؟ ففضائل الأعمال ودرجاته لا تتلقى من مثل هذا فضائل الأعمال لا تتلقى من إيه؟ لا تتلقى من مثل هذا لذلك الرؤية لا تثبت جرحا ولا تعديلا ولا تثبت حكما شرعيا وإنما تكون تابعة للحكم ليست بمؤسسها لحكم تعرف جماعة التبليغ بقى عقيدتهم كلها قائمة على دي كلها ده بيعملوا مجلس وحده للرؤى نفهوم؟ والشيطان بقى طبعا مش يلاقي طبعا أحمق من هؤلاء يدخل معهم يقول ده أنا شفت النهار رؤيا واحد مثلا تاب الله عليه من جماعة التابليم فقعد معايا فبيقول ده كان احنا بنعمل مجلس كنا بنعمل مجلس لمسألة الرؤى دي فكانوا بيكلموا واحد ان هو يدخل اين؟ يدخل معهم الجماعة ويسافر معهم ويروح بقى ويدعو إلى الله عز وجل كي يستنشك الاهواء النقي والكلام فبيقوله ايه بيقوله طب بس أنا عندي عيالي والرزق والأولاد ومش عارف ايه والكلام ده قال له ما تخافش لأنا شفت لك رؤية الله أكبر لأنا شفت ان انت ربنا هيوسع عليك ومش عارف ايه بس لازم تخرج لازم تخرج لو ما خرجش معنا كده ان ايه مش هيتوسع عليه يقول له بس لازم تقول أنت ربنا يوسع عليكم مش عارفتهم والكلام دا كله يجي أخرج معهم ويجي المعلم والله <تصفيق> الله المستعد <تصفيق> شوف المصير <تصفيق> <تصفيق> الله المستعد فقالت فضائل الأعمال ودرجاته لا تتلقى من مثل هذا وإنما تتلقى من دلالة الكتاب والسنة ولهذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال فأكرم الخلق عند الله أتقاهم قال ومن عبد الله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح وإن حصل له كشف وتصرف ممكن الشيطان كما قال تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ممكن واحد تكون في ببعا أو واحد يكون في معصية هذا العبد علم الله من قلبه أن قلبه ليس محل لثبوت خير شوف الآية وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم قال ابن القيم أي أضل الله هذا العبد لعلمه سبحانه أن قلب هذا العبد ليس محل للهداية العبد ده ليس محل للهداية هذا العبد محلا أنه يريد أن ينصر نفسه يريد أن ينصر هواء يريد هذه البدعة يريد كذا يريد كذا الله عزي الله يصبح إليه هذه الفئمة ممكن يرى رؤية تسبته على هذه البدعة أنت على خير أبشر النبي عليه الصلاة مثلا يقول لك رأيت النبي عليه الصلاة أنت على خير أبشر أنت مش عارف كذا وإني رأيت مثلا الإمام الفلاني يقول أبشر أنت على خير يقوم لو الدنيا كلها قالت له اللي أنت بتعمله ده بضعة عمره ما يستطيع وإن تدعوهم إلى الهدى فلي يهتدوا فالمسألة يقول ذلك من الآية إِنَّ مُرْسِلُوا الإرسال ده كوني إِنَّ مُرْسِلُوا النَّاقة ها الناقة إيه فتنة لهم فارتقبهم واصطبر فممكن يكون على بدعة وعرض عليه الحق ولا يريد العقوبة له أن الله عز وجل يزيده في هذه البدعة كل من كان في الضلالة فنيات ودناهم الرحمن مد صحيح اي يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسير لهم في الخيرات بل لا يشعرون فهمت اذا هذه عقوبه من الله ايه من الله له ممكن واحد عاصي مصر على المعصيه مفهوم هذا الكلام يصر على هذه على هذه المعصيه فانت له ده حرام هذا ليه يجوز ومفتي مفتي مثلا من مفتين الضلاله قال لا, لا بأس بهذا هذا ليس برب هذا جائز ووالى آخر ممكن يرى رؤية إن هذا لا بأس بها الذي يقولون لك بأنها حرام هؤلاء أهل الضلال وأهل الزيغ وأهلهم جعرف إيه واتبع هذا الذي قال لك أنه حلال يؤمن يشوف الرؤية دي يقول لك ده نجالي الشيخ الفلاني الصحابي الفلاني وقد تمثل الشيطان له بهذا لو الدنيا كلها يقول له حرام لا فكانت وقوبة من الله من الله له فهمت لذلك الله عز وجل الله قال ايه منه ياتم محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهة فأن الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه لهم اثبت لهم قبل الاتباع ان قلوبهم ايه قلوبهم زائغة مفهوم فيتبعون ما تشابه لهم ارتغاء الفتنة افتراء تاويلي لذلك ممكن واحد مثلا تعرض عليه الحق مفهوم والحق واضح يعني السلف فعلوا هذا فكيف انت لا تفعله السلف ما فعلوا هذا فكيف انت تفعله واضح واضح لكن هو ايه تشبث مثلا برايه تشبث بما يريد الله عز وجل يرسل له فتنه ممكن مثلا يبحث في المساله دي عايز مثلا ايه هو بيقول الايمان لا يزيد ولا ينقص خلاص فيروح داخل عمية يقول كده القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص الله يصوق إليه ممكن بحث فيه مئة واحد يقول الإيمان لا يزيد ليه إن مرسلناك أيها دي الناقة برضو ها؟ البحث ده برضو ناك إن مرسلناك تفتنة لهم خلاص فلما تيجي تكلموا الإيمان يزيد وينقص لك لا لا يزيد لهم انقص لهم بص شوف مين مين ومعهم دكتوراه معهم معهم معهم خلاص نتيت المسألة فارتقبهم واصلوا الله على علم أضله الله على علم دي لها تفسيرون عند آهل العلم تعرف الآية دي يعني لها التفسيرون التفسير الأول أضله الله على علم يعني أضله الله بعد أن علم الحق وتركه خلاص سيق إليه الحق وهو ترك أضله الله عقوبة لدفع الحق أو أضله الله على علم أي أضله الله على علم منه سبحانه أن قلبه لا يريد الحق إنما يريد نصرة نفسه يجي مثلا واحد إيه عايز كده حد بيقول يا المظاهرات دي حلال ولا حرام فيكتب كده من قال المظاهرات جائزة شوف حتى بيكتب ايه المظاهرات اللي هو هايزه خد بالك بيكتب ايه اصلا افهم اهو وهو ده الاتباع فيتبعوه يقول لك المظاهرات جائزة فيطلع له مليون واحد بس خلاص انتهك المسألة كل ما تيجي تقول له هذا لا يجوز يقول لك شوف لا يجوز داو داو داو داو داو داو داو داو طيب احنا بنتكلم في اللي كان عليه السلف الصالح ايه خير الناس, الناس قرني سمى لزين اللي كان عليه السلف ايه طب الدليل ده صحة الاستدال في ايه مفهوم يدفع في نحرك كذا وكذا شوفي المسألة هي دي لذلك المرء القلوب بتفتن القلوب معذرة بتمتحن وهو ده امتحان قال الله عز وجل الله ايه أولئك الذين امتحن الله كلوبهم للتقوى تقول هي فعل مأمور ترك المحظوظ إذن الكلوب تمتحم هل تعمل ولا مش تعمل هل تستجيب ولا مش تستجيب فهمت المسألة كذا قال ابن تيمية رحمه الله ففضائر الأعمال ودرجاته لا, لا تتلقى من مثل هذا وإنما تتلقى من دلالة الكتاب والصنة تتلقى من الكتاب والصنة مش تتلقى من حذرك شفت رؤية مفهوم أو حذرتك ماشي كده في طريق لوحدك ورحت مقابل واحد كده لبس أبيض فابيض ولحيطه بيضة ووشه منور فهمني؟ وقال لك كيف حالك يا ابن السلام عليكم ورحمة الله وقال لك السلام عليكم الملوقه. أنت مين؟ لك أنا رسول من عند الله وهو طبعا رايح مثلا إيه؟ رايح ثلاثة أيام في جماعة التبليغ والبعض يقول له الله فإني رسول من قبل الله فالله يسبتك ويعينك أثبت على هذا الأمر فأنت منصور كأن جبريل نزل على معامل خلاص بقى انتهت المسألة عنده انتهت عنده خلاص لو الدنيا كلها قايته دي بلعة مش ممكن هيقول لك إيه قل لك أنت ما شفتش ده أنا تلعي لواحد لبي صدي الفابيض وليلي حبيضة ووشه منور وقال لي كده خلاص حكى الواحد بقى فأنا مثلا ده زيد حكى الايمان فأيمن حكل عبيد عبيد حكل مش عايف له إسامة إسامة حكل إفلان فكلما واحد يجي يقول له بقى بعد كده يعني اللي شاف الموضوع ده مثلا في الإسكندرية مثلا مفهوم انت هنا في طنطأ مثلا مفهوم فيجي يقول لك انت متعرف ده واحد كان في إسكندرية كان خارج ثلاثة أيام قابل واحد أبيض فابيض وقال له أثبت فإنك على الحق فأنت المفهوم هذه إيه ممكن يكون ده حجة ولا لا آه الشيطان يتساور يصور له هذا أليس الشيطان قد يتمثل صحيفbin cetera حالي lo حالي سابه حينما تمثل الشيطان في سورة الرجل كان يسرق طعام الزكاة كان يسرق الحديث الزكاة كان يسرق طعام الزكاة هذا يعنى زكاة الفطر طعام كان يسرق طعام طعام الزكاة مفهوم إيب so له cant himself أمم في سورة الرجل إذن الشيطان ممكن إيه؟ يتمثل يلبس لقاب يدي يلبس لك فشة يلبس لك بمبي اللي هو عايزه <تصفيق> ده الشكرين لكله عنده عمر فنبي بتاعه أصلا مفهوم؟ يجيب <تصفيق> لك اللي هو عايزه يعني والله كلام لذلك الناس الجهلة يحتجوا بمثل هذه المسألة لذلك أحد السلف جاءه رجل يقول جاءني آت فقال لي يا فلان إني رسول من قبل الله أحللت لك ما حرم عليك أحللت لك ما حرم عليك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانصرف شوف العلم العلم يحمين يعصم فهم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن قال علمت أنه شيطان قال فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم علي شيئا في حياته ثم يحلله لي خاصة بعد مماته ما تهمت المسألة كده فالعلم هذا عاصر إذن العلوم لا تؤخذ من نسل هذه الأمور وإنما العلم يؤخذ من إيه يؤخذ من الكتاب والسنة ممكن إيه شوف أنا بضرب لكم أمثلة بتحصل ممكن مثلا واحد متشتت فاهم لكن هو حابب المسألة ده. فيجي يقول إيه واحد مثلا يجي يقول له الجماعة أخرج بس معانا الله أنت لو خرجت معنا بحس كده بروحاميات وإيمانيات ومش عارف إيه وكلام ده مفهوم؟ فهو عايز يعرف طيب هي الأد يعني هو الكلام ده اللي يقول ده صح ولا من الصح فيجي مثلا ماشي كده فيروح إيه لأ مثلا عايز يأكل مثلا برطقان فالبرتقال مثلا هو مسك كده عايز يمسك برطقان أجي أشهر لأ مكتوب عليها إيه هو الحق شافها كده يقول لك إذا شوف مكتوب عليه إيه ده هو الحق يبقى كلام الراجل ده حق يعني يبقى الدليل برطقان يعني ها يبقى مثل كتاب والسنة وعمل الزلف والبرطقان مفهوم لا وارد من الشيطان إيه الشيطان وارد أن يخيل إليك أن ترى هذا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أنتوا فهمين ولا لا ده إذا خير لموسى شايف يخير لك أنت يخير ليه من سحرها أنها أنها تسعب فممكن يخير ليه كلك شوف ماشي مثلا في الطريق الرجل يقول لك مش تيجي معنا بقى المظاهرات مش تطلع معنا مفهوم فايجي بقى ويقول لك معيش شوف تعود فروح مكتوب كده وبيكلمه يلاقي كده على الأرض مكتوب إيه اذهب يقول لك من عند الله خلاص يبقى إيه نذهب ده شوف للصوفية زي كده ما ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني مفهوم؟ طبعا أنا عايز أعرف بقى هو الرز الناس دي على حق ولا مش على حق أنا هفتح المصحف على طول كده من غير معرف من غير محدد حاجة واللي هيطلع لي مفهوم هو ده إيه؟ هو ده اللي هامش عليه فيفتح المصحف مثلا كده يقرأ مثلا إيه؟ ذلك هو الحق المبين بس هو ده الحق المبين الحق المبين ايه؟ ان يخرج بقى مع الجماعات ولا يروح في البدعة الفلانية واللي يعمل مع صفة. ذلك الحق المبين قال اللي عبد الرحمن المعلم اليماني قال وهذا استدلال الجهال من الصوفية وهذه بدعة حدثت في هذا العصر شفتوها ولا لا؟ آه. اسمها بدعة للطلاع عايز حاجة هتخرج ولا مش تخرج؟ هليفتح المصحف اه فخرجوا عليه مش عايز اخي بقى اخرج شفينت المسألة كده ايه ما طب هتخرج ألا مش هتخرج في كده ايه آه, اه انها هنا قاعدون لا مش هانا مش خارج <تصفيق> فهوم المسألة فيحتاج بايه بمثل هذه المسألة بالفرح والحزن او الفعل والطرق بنثل هذا الكلام هذا من الجانب هذا من من الجانب لكن افهم قد يكون هذا من عند الله عز وجل تثبيتا لك اذا كان تابعا للحق اذا كنت اصلا انت تعرف تعرف الحق يعني مثلا ممكن انسان فييجي يقول له إيه واحد ييجي يقول له مثلا اتق الله هذا حرام لا يجوز لك المظاهرات لا يجوز لك الخروج لا يجوز لك هذه الفعلة هذا حرام طيب ده سابق بالكتاب والسنة وأصول, وأصول أهل السنة لا لا ده سابق بأصول أهل السنة صحي كده فييجي هو ماشي مثلا بعد ما كلم الراجل وهو ماشي كده ممكن إيه يسمع عبد الباصف مسلم يقول له يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا هو الفأل الحسن الذي كان يحب وانا ذي مقرر يبقى أنت خدتها تابعا مرهوم هذا الكلام خدتها ايه تابعا لكن مثلا واحد يخرج في المظاهرات وهو ماشي يسمع الآية يسبت الله الذين يقول لك شوف هذا تسبيك لا أنت كده جعلتها استقلالا تايمت المسؤولة كذا لكن الأصل إيه تابعا ذلك ابن القيم ما بيقول إيه قال وكنت في الحج فضاع مني ابني عبد الله كان عنده ابن اسمه عبد الله ضاع منه خلاص كذا كان بيتكلم في الفائل الحسن يعني قال فخفت عليه ابني بيضيع في الحج قال فخفت عليه فسألت الله وسألت ودعوت الله ودعوت قال فأخذت فرسي مفهوم فظللت أبحث عنه وأنا أسأل الله أن أجل قال فمضيت على رجلين يقول أحدهما للآخر وجدته ان شاء الله هو ممكن واحد بيكلم التاني مثلا بيقول له إيه لقيت الخمسين جنيه اللي بعضت منك فهو بيقول إيه وجدتها إن شاء الله ابن القيم ويعثه دانو إيه الكلمة التي وجدته قال فَمَا أَعْلَمُ أَيُّهُمَا أَسْرَعَ كلمة الرجل أَمْ حِنَمَا وَقَعَتْ عَيْنَيَ عَلَى إِبْنِي فهمت المسئلة كذلك؟ كأن ايه؟ أول ما سمع الكلمة كلاقى ايه؟ ابنه أمامه مفهوم هذا؟ كان هذا من ايه؟ هذا من الفقل الحسن تجده إن شاء الله فكان هذا منه منه الفقل الحسن كان النبي عليه الصلاة يسمى يحب الفقل ايه؟ الفقل الحسن لكن لا تبني على هذا الأمر اعتقاد خاطئ إذن ده يدخل تبعاً لا يدخل إيه؟ لا يدخل استقلالاً ووضعت المسألة كده؟ مفهوم؟ لذلك مثلاً ابن عباس قام رجل أمامه فحين قال كنت من النوم معذرة قال قام رجل فرأى حماما يطير يميناً فقال خيراً قال ابن عباس لا خير ولا شر عادي خالص يعني ايه يمشي يمين يمشي شمال لذلك سميت هنا الطيارة الطيارة شرك ليه؟ كان المشركون يطبقوا هذا الامر يقول لك هنمشي نروح المكان ده ولا ما نروحوش قال لك نمسي كتير وانا أتركه. لو راح يمين يبدأ خير نمشي لو راح شمال لا احنا هنقعد مش رحيم في عين طب ده حكم وين شرك لذلك الطيارة وشرك فهم لذلك ابن عباس اول ما سمع قال ايه قال لا خير ولا لا خير ولا شر فهمت المساله كده يقول ابن تيميه رحمه الله فاكرم الخلق عند الله اتقاهم ومن عبد غير ال... بغير من الله بغير علم فقد افسد أكثر مما يصلح وان حصل له كشف نتصرف وان اقتدى به خلق كثير من العامه وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في مواضعه في مواضعه لوال فرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان قال أصل ثاني فهذا أصل ثاني وأصل ثالث إن تفضيل العمل يسمعه إن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا مثل تفضيل أصل الدين على فرعه على فرعه وقد يكون مقيدا فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخر والآخر في حق عمر أفضل وقد يعني إيه يعني إيه العمل هذا يكون أفضل في حق زيد وهذا العمل مفهوم يكون أفضل في حق ها عمر يعني مثلا زيد أنت تعرف يقول لك مثلا دوليني كده على العمل أنا أعمله. انت تعرف منه ان هذا الرجل صاحب نفق يحب ينفق فتقول له ايه عليك بالنفق في سبيل الله مفهوم لكن هو لو قلت له عليك بقيام الليل عليك بحفظ معرفش يقرأ قيام الليل ما بيضارش يقوم هو يصلي فرائد فانت بتختار العبادة الذي يكون فيها افضل وتوجهه اليها فهمت مع ان مثلا رجل الاخر يؤدي الزكاة الواجبة لكن مستحبته ممكن معرفش عمله لكن عبادة يعبد تقول له إيه عليك بقيام الليل عليك بقيام الليل إذن كان هذا أفضل أفضل من هذا في حق ذلك وضعت المسألة كذا إذن النبي عليه الصلاة تلاحظ يسأل النبي عليه الصلاة يقول أوصني يا رسول الله يقول لا تعطل. صحيح هذا لا تغضب مع أن في حديث المسلم أبي هرير قال أوصاني خليل بثلاث ومنها ألا أترك ألا أنام إلا على إلا على وترين إلا على وترين مع أنه مغلوش لا تغضب مع أنه قال للثاني إيه؟ لا تغضب لأنه رأى أنه يغضب كثيرا فالنبي عليه الصلاة أوصاه بما ينفع فوضحت المسألة كده لذلك الثاني لا يغضب فأقول لا تغضب لما هو أصلا لا يغضب فمن الحكمة أن توصيه بما يستطيع فعله أما ما هو موجود فيه فهذا التحصيل حاصل هو بيعمل شيء موجود فيه فهذا التحصيل حاصل لكن هنا إيه؟ إما أن توصيه بما بالازدياد مفهوم لكن أن توصيه بشيء آخر يفعله يستطيع فعله لذلك شوف النبي عليه الصلاه اوصى ابو هريره الا ينام الا على الاواني ليه ابن قال ايه قال عليه الصلاه وضع هنا لابو هريره ها في حكم من الحكمه لما قال فان ابو هريره كان من أهل العلم الحفاظ فكان من عادة أهل العلم الحفاظ انهم ايه يسهرون الليل في حفظ العلم وطلب العلم فإذا لم يوتر قد ينام وينام علي ويذهب عليه ورده فقال له لا أنت ايه توتر قبل أن, قبل ان تنام حتى إذا ننت وذهب عليك النوم تقوم إلى الفجر خلاص أنت ايه أنت قد أوطرت وضحت المسألة كذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبي بكر قال يا أبي بكر إنما كم الليلة أولا وقال العمر إنما كم الليلة آخرة لأن عمر يأخذ يستطيع ليس كل الناس يستطيع أن يقوم من آخر الليل صحيح فواحد مثلا ما يقدرش يكمل ليل في آخر الليل أنت عارف أنه عايز ينام فتقول له إيه بأعرس هذا العشاء خلاص كيمل ليل ونام الثاني طب أيهما أفضل آخر الليل ولا أوله آخر الليل الثاني يستطيع يقدر يقوم مش, مش, مش معضلة يعني تقول لأ أنت تقوم آخر ليه لأن هذا ما يستحقه هذا هو الأفضل له هنا وهنا هذا هو الأفضل هو الأفضل له هنا وضع في المسألة كده. حتى في المعاملة يعني حتى في المعاملة انت عندك اثنين من الأبناء في واحد مش هيحفظ الكرآن ولا هيتعلم إلا ما تجيب له هدية وتجيب له مش عارف إيه وتجيب له إيه خلاص كذا في واحد تاني مش عايز موضوع الهديه ده مش عايز موضوع الفلوس ده يقول لك لا لك بس انا بحب الاكله الفلانيه تجيب لي الاكله الفلانيه انا معاك صاروخ مفهوم الثاني ما بيحبش الاكل كتير ده هو ممكن له كده وخلاص الاولاني بيحب الاكل كتير قوي خلاص انت تعمل ايه بقى تجيب لي اللي ما بيحبش الاكل الاكل وتجيب لي هدايا وفلوس لا اذا انت هنا ما هو بعض الشيء موضعه لكن هنا طب انت عايز تأكل ايه مثلا جيب لك اكل ايه اقول لك اكل اكل فلانية انا بحبها اوي خلاص الجبل انت شايفه بينتج خلاص بتجيب له دي دي لها دافع التاني يشوف الجنيه عينة بر خلاص فبتدي له الجنيه على طول الصورة تحفظ في وقتها مفهوم يبقى انت هنا وضعت الشيء موضعه فيه واحد من ابنائك مثلا ما يحفظ القرآن ولا يحفظ حاجة ولا يتعلم إلا إيه لما تحنن عليه تبوسه وتحبه تعالى طب إذا عملت كذا هو يحبك تحنن عليه أول ما تحنن عليه وتحبه وتبوسه كلام ده يمشي زي الساروخ لما تضربه وتزجره يزداد مش هعمل حاجة, مش هيعمل حاجة. الحكمة هنا أنك تضربهش وما تزعقش فيه وإنما الحكمة هنا أنك إيه تططب عليه وتحبه مفهوم؟ طب إنت عايز إيه كذا كذا كذا وتلاقيه بينتج من هذه المسألة خلاص يبقى مش معادي كده في واحد تاني ما يمشيش إلا بالإيه إلا بالخرزان تعرف لو ما حفظتش أنت ما تعرفش أنها عمل فيك إيه خلاص خلاص خلاص تيجي بالإيه تلاقي الصورة محفوظة إيه صم يبقى يلفع معاه هنا ده فهمت المسألة كده يبقى لازم تعامل إيه تعامل بالحكمة ده يلفعه هذا الأمر يبقى يوضع هنا موضعه هذا ينفع هذا الأمر هنا موضوع عدم الحكمة تسبب لك تنغيص الحياة تنغيص الحياة لذلك الله عز وجل قال مع الزوجة مع الزوجة نفسها قال إيه عن تعبد المعاملات السلسة معها ها؟ في المشوز فاعظهن اثنين وهجرهن في المضاجع ثلاثة واضربهن خبالك ده مش للترتيب هذا ليس للترتيب لكن هذا للحكمة فمن النساء الزوجة ممكن تنفع مع الموعظة مفهوم؟ تقول لها مثلا كذا وكذا تتقل له فيه يوم القيامة فيه كذا فيه كذا تخاف تعزها تخاف وتبكي وتعيط تقول لها خلاص أعوذ بالله من هذا استغفر لو أقتب إليه خلاص انتهت المسألة عندها تماما يبقى ينفحها هنا تضربها ليه فهمت المسألة كده؟ فيضه وهجرته تتهجر له يبقى الموعظه هنا في يبقى الحكمه هنا في امراهين لو قرات عليها القران والبخاري ومسلم مفهوم مش نافع معاها اتقي مش فاهم مش نافع معاها لكن ينفع مع ايه ها الهجر في المضار خلاص انت الهجر مش تترك البيت لا يتن في مكان اخر تهجر ده زاجر لها ده بينفح طبعا انت عشان تعرف طبيعة زوجتك ايها تاخد وقت مفهوم تاخد وقت ما انت عارف ان المرأة لا تستقيموا لك على طريق فهم حروب خطط فهم خطط وحروب كل يوم في غطة وكل يوم فهم وفهم بقى لما تعرف فيها ايه لذلك افهم لما يتزوج الانسان امرأة اكثر حالات الطلاق بتحصل انت بتحصل في اول سنتين ثلاثة اربعة خمسة تحصل حالة طلاق كثير جداً ليه؟ هو ما فهم طباعها وما هي فهم الطباعها فالتلين دخلين في بعض زي الأطرة مفهوم؟ مش محوال جباق يفهم القطر جاي كده روح جاي مين؟ مفهوم؟ عشان يمشي كده القطر جاي الشمال وروح جاي كده مش هيفهم دي وضحك؟ فأنت عبل ما تعرف هذه المسئلة تحتاج إلى وقت ففي امرأة ينفع معها الهج خلاص لا تعيزها يبقى العجل ونام في امرأة لا ينفع معها. لا ولا الهجر ههجورك في المضاجع ان شاء الله تروح فين؟ روسيا مش مهم اهدرني وروح المريخ برضو مش عامل اللي انت عايزة طب على ما طلق لانت عاملة تقول له طلق على طلق أكل العاملة <تصفيق> فهمت المسألة؟ <تصفيق> <تصفيق> هذا الكلام يعني طب ده ينفع معها قال النبي عليه الصلاة عند أحمد وبي داود قال ضعه قال ضع العصى حيص يراها أهله دي ما منفعش معها روح للبها اللبة خلاص <تصفيق> تيمشي مستقيمة لكن مش لا يولا تروحش هيلاها مثلا ملاخيرها ولا ولا تعميها ولا تخليها تجيب لها عامة مستديمة لا فيه ضرب كده ايه بفن هفهوم لكن ايه ما يقصرش مثلا في جسمها ولا حاجة ولا الكلام ده هفهوم ممكن مثلا تروح لإيه للأمن وما بيعرفوا ايه بيعرفوا يضربوا ازاي من غير مية بيعاملوا حاجة الشاهد ايه ان انت ممكن <تصفيق> ايه أنت ممكن تفهم ماذا هي المسألة اذا هذا ليس للترتيب زي الدعوة أدعو الله سبيل ربك بالحكمة والموعظ الحسن وجادلهم ده مش للترتيب ده برضو الحكمة في بعض الناس منفعش معهم الموعظة خلاص أدعو الله سبيل ربك بالحكمة الحكمة ده أول شيء والموعظ الحسن وجادلهم في واحد مثلا تقول له والله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا خلاص فما ينفعش معها لازم يقول لك لا ما وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا إبدا ما ينفعش معها إلا الإيه؟ إلا الجدال مفهوم الجدال بالحق أي تريد ترسيخ الحق ليس الجدال بالباطل وجداله بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم مفهوم هذا فكيف كان عقاب بينت الحق وقلت وخلاص بينت الأصول الكتاب والسنة وما إلا عليه السلف إيه؟ وهو مزداد على هذا أتركه خلاص لأن بعد ذلك سيكون مراء سيكون مراء وأنا زعيم بيت ضامن لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق مفهوم كذا أنا طولت عليكم النهاردة خالص قال وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك مثال ذلك أن قراءة القرآن سيذكر العبادة قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر أفضل من مجرد الذكر يعني مثل الإنسان عنده وقت طب أقرأ قرآن ولا أععد أقول سبحان الله بحمده القرآن ليس العلم أن تعرف الخير من الشر وإنما العلم أن تعرف خير الخيرين تقدمه وشر الشرين تدفعه فبين هنا الخير الأفضل القرآن وضع في المسألة كده طيب انت عندك الآن وردك في القرآن لكن في مجلس علم دلوقتي تقوم مجلس العلم كراءة القرآن مستحبة تأخذ أجل طلب العلم ده واجب فرض عين عليك فرض عين عليك طلب العلم هذا قال أفضل المجرد الذكري بسنة رسول الله, الله وإجمع الأمة ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد ثم الركوع والسجود ينهى فيه عن كراءة القرآن يبقى كراءة الكرآن مع أنه أفضل من التسبيح هنا لكن لا يجوز أن تقرأ أن البيع الصين قال أما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا حديث عبد أحمد وبدعود قال ويؤمر فيه بالذكر أي في السجد والركوع وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرف ونحوهما أفضل من كراءة الكرآن وكذلك الأذكار المشروعة مثل ما يقال عند سماع النداء الأزام ودخول البسجد والمنزل والخروج منهما وعند سماعة ديكة والحمور ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآن في هذا الموطن يعني أذكار الصباح صليت الفجر في وقت أذكار الصباح ولا تكرأ جزئين القرآن شفت بقى أذكار الصباح ليه خد بالك مع إن القرآن أفضل مطلقا لكن الذكر هنا أفضل مقيدا خد بالك الوقت هنا الذكر هنا إيه له تفضيل مقيد هذا وقته مع أن القرآن أفضل من الزكر كنثل الرقوع أن القرآن كلام الله عز وجل لكن في الرقوع الذكر هنا هنا الأفضل وضحت قال ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآن في هذا الموطن وأيضا فأكثر السالكين إذا قرأوا القرآن لا يفهمونهم أكثر السالكين أي العباد, أي العباد. لا يفهمونهم وهم بعد لم يزوق لم يزوق حلاة الإيمان الذي يزيدهم به القرآن إمانا فإذا أقبلوا على الذكر أعطهم الذكر من الإيمان ما يجدون حلاة في كون الذكر أن لهم حينئذ من كراءة لا يفهمون أو لا معه من الأو لا مع من الإيمان ما يزداد بكراءة القرآن أما إذا أوت الرجل الإيمان فقرآن يزيده من الإيمان. ما لا يحصل بمجرد الذكر فهذا أصل ثالث وأصل رابع وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل يعني مثلا شوف الإمام مالك رحمه الله كان يجلس وهذا الأثر ذكره ابن عبدالبر اللي هو محقق المالكية في التمهين وذكره ابن وهب عبدالله ابن وهب المالكي صاحب الإمام مالك أن الإمام مالك كان في مجلس ثم أزن للصلاة وظل الامام مالك يحدث خلاص فقام رجل وقال النافله يا امام النافله النافله يعني في السنه اللي ما بين الايه قال نحن في فريضه شوف الكلام بيقولوا النافله تعارض النافله مع مع الفريضه قال نحن في قال نحن في فريضه قال وهو, قال وهو طلب العلم مفهوم فكيف يترك الفريضة إلى إلى النفلة لأنك هنا متعارض عندك أمران فهناك معلومات ممكن تأخذها ما بين الأزان والإقامة تفهمها تصلح لك معتقدك تصلح لك عبادتك طيب هي خير أفضل أمرك عتين نافلة العلم أفضل وضحت كذا وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل الأصل الرابع من غير قيام بشروطه ولا إخلاص فيه فيكون بتفويت شرائته دون من أتى بالمفضول المكمل ممكن العبد يعمل عمل صحيح هذا العمل ناقص إما من حيث الشروط وإما من حيث إما من حيث انتفاء الموانع طب هذا العمل إن عمله حكمه هذا قد يكون باطلا هذا قد يكون باطلا لما لأن العمل حتى يكون صحيحا ليس مقبولا بالنسبه لمساله القبول هذه والرد هذا لللعز جل حتى يكون صحيحا لابد من اثبات شروط انتفاء وانتفاء الموانع دي معلش انا اسف اطلت عليكم كثيرا اليوم وجزاكم الله خير انا كنت اليوم برده اردت كنت اريد ان اقول اشهر شبهات المنصرين ولكن قدر الله ما شاء فعل وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله